ولم ما بلغ أشدّ واجز المحسنين I'm going to go لفضيله <تصفيق> them A <laughs> أنت <تصفيق> وما أريد أن أشبط عليك سسجد I will I I'm mm <laughs> وقال موسى ربي أعلم وليه إلى وجعلناهم أئمة يدعون إلى ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موت الكتاب من بعد ما ولقد آتينا موسى الكتاب ما ذي عليهم آيات. أيديهم الدكتور God.